الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا يَبَتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَعُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَرَآءُ قَوْمٍ أَنْصَدُّوكُمْ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى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 والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالاذلام ذلك في اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشعون واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وجورهن محصنين غير مسافحين, محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدام وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدَ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جُهَّةَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقَ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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 أولئك أصحاب الجحيم يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّتْ قَوْمٌ أن يَبْسُطُوا إليكم أيديهم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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائرة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صرَّا أخذنا أمثال قوم حظا مما ذكرو به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء سَوْفَ يُرَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يُبَيِّنُ لكم كثيرا من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 بل انتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا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 قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إن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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّغَ قربا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتل لما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن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 مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَوُلَاءَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيِّمًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بِمَا بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل نزل الله إليك، فإن تولوا فعلم ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإنا كثيراً من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون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 مَا وَلِيّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 That is because they are a people who are not aware of it. Say, dear people, are you not aware of it? Only وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَخَطَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله أعلم بما كانوا يكتون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت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 غلت أيديهم، غلت ولعنوا بما قالوا، بل يداهم بسوطتان, بسوطتان، ينفق كيف يشاء.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 وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والبغضاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نارا للحرب أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 الربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمّة نقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بل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 قُلِ اللَّهِي مَا لَا يملك لكم ضرا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا أَهْوَاءَ قوم فَأَضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِنْسَ بَنِ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 لا اله الا هو اتخذوهم اوليا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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعان عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه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 الناس والشهر الحرام والهدى والقلماءيد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قياما للناس وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ والهدي وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ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 شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن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 فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم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 ما جعل الله من بحيره ولا سائبة ولا اصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزلون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 إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن فتفخ وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ حَيْثُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِ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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماءيدا من السماء أنزل علينا من السماء منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب وإذ قال الله يا عيسى بن مرض يا ما أن تتخذوني وأمي إلى من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت تعلم الغيب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 قال الله هذا يوم يوم فصادقين صدقهم قال الله هذا يوم يوم فصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم <تصفيق> <تصفيق> لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذالك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير